قوله تعالى أأمنتم من في السماء ان يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور ذكر أبو حيان في قراءات أأمنتم عدة قراءات من تحقيق الهمزتين ومن تسهيل الثانية ومن إدخال ألف بينهما وغير ذلك والخسف هو ذهابها سفلا. كما خسف بقارون والمور الحركة المضطربة أو الحركة بسرعة وقد ثبتها الله تعالى بالجبال أو تادا كما قال والجبال أرساها متاعا لكم الآية ومن في السماء قال ابن جرير هو الله تعالى انتهى وعزاه القرطبي إلى ابن عباس ويشهد لما قاله ما جاء بعده من خسف الأرض وإرسال الحاصب فإنه لا يقدر عليه إلا الله كما أنه ظاهر النصوص وبهذا يرد على الكسائي فيما ذهب إليه ومن تبعه عليه كأبي حيان إذ قالوا إنه على تقدير محذوف من قبيل المجاز ومجازه عندهم أن ملكوته في السماء أي على حذف مضاف وملكوته في كل شيء ولكن خص السماء بالذكر لأنها مسكن ملائكته وثم عزته وكرسيه واللوح المحفوظ ومنها تتنزل قضاياه وكتبه وأوامره ونواهيه إلى غير ذلك وقيل هو جبريل لأنه الموكل بالخسف وقيل إنه مجارات لهم في معتقدهم بأن الله في السماء وهذه الأقوال مبناها على نفي صفة العلو لله تعالى وفرارا من التشبيه في نظرهم ولكن ما عليه السلف خلاف ما ذهبوا إليه ومعتقد السلف هو طبق ما قاله ابن جرير. لحديث الجارية أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة ولعدة آيات في هذا المعنى وقد بحث الشيخ رحمه الله هذا المبحث بأوسع وأوضح ما يمكن مما لا يدع لبسا ولا يترك شبهة قال المؤلف أثابه الله ولا يستغني عنه مسلم عالما كان أو متعلما فالعالم يأخذ منه منهج التعليم السليم وأسلوب البيان الحكيم والمتعلم يأخذ منه ما يجب عليه من معتقد قويم واضح جلي سليم وقد يقال إن معنى فيه هو الظرفية فنجعل السماء ظرفا لله تعالى وهذا يقتضي التشبيه بالمتحيز فيقال إنه سبحانه منزه عن الظرفية بالمعنى المعروف والمنصوص في حق المخلوق وقد دلت النصوص من السنة على نفي ذلك عنه جل وعلا واستحالته عقلا عليه سبحانه في حديث ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة أو دراهم في ترس وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاه وما العرش في كف الرحمن إلا كحبة خردل في كف أحدكم فانتفت ظرفيه السماء له سبحانه وتعالى علوا كبيرا على المعروف لنا ولأنه سبحانه مستوى على عرشه وفيما قدمه الشيخ رحمه الله في هذا المبحث شفاء وغناء ولله الحمد والمنة قال القرطبي إن قوله في السماء بمعنى فوق السماء كقوله فسيح في الأرض أي فوقها لا بالمماسة والتحيز وقيل في بمعنى على كقوله ولا أصلبنكم في جذوع النخل أي عليها إلى أن قال والأخبار في هذا الباب كثيرة صحيحة منتشرة مشيرة إلى العلو لا يدفعها إلا ملحد أو جاهل أو معاند والمراد بها توقيره وتنزيهه عن السفل والتحت ووصفه بالعلو سبحانه وتعالى علوا كبيرا انتهى وهذا الذي ذكره هو عين مذهب السلف وقد ذكر كلاما آخره فيه التأويل وفيه التنزيه قوله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير الطير صافات أي مادات أجنحتها ويقبضن أي يضممنها إلى أجسامهن قال أبو حيان عطف بالفعل ويقبضن على الاسم صافات ولم يعطف باسم قابضات لأن الأصل في الطيران هو بسط الجناح والقبض طارئ وهذا الذي قاله أبو حيان جار على القاعدة عندهم من أن الاسم للدوام والثبوت والفعل للتجدد والحدوث فالحركة الدائمة في الطيران هي صف الجناح والجديد عليه الحادث هو القبض وقوله تعالى ما يمسكهن إلا الرحمن دليل على قدرته تعالى وآية لخلقه كما في قوله أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فهي آية على القدرة وقد جاء في آيات أخرى أنه تعالى هو الذي يمسك السماوات والأرض بقدرته جل وعلا كما في قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا فهو سبحانه وتعالى ممسكهما بقدرته عن أن تزولا ولو قدر فرضا زوالهما فانه لا يقدر على إمساكهما إلا هو وكما في قوله ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه قال المؤلف أثابه الله تنبيه ولعل مما يستدعي الانتباه توجيه النظر إلى الطير في الهواء صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن بعد التخويف بخسف الأرض بأن الأرض معلقة في الهواء كتعلق الطير المشاهد إليكم ما يمسكها إلا الله وإيقاع الخسف بها كاسقاط الطير من الهواء لأن الجميع ما يمسكه إلا الله تعالى وهو القادر على الخسف بها وعلى إسقاط الطير. أيها المستمعون الكرام قد بقيت لنا حلقة واحدة مما كتبه المؤلف في تفسير سورة الملك ندعها للقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته